ما هي هذه المسألة؟ هذه هي المسألة الثالثة التي أرادها المؤلف قال محرم عليه أن يوالي معاندا ولو من العيال إذن هذه هي المسألة الثالثة أنك أيها المرء المسلم يجب عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تطيعه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن من لوازم هذه الطاعة أنه قد حرم عليك أن توالي المعاندين للدين وهم الكفار فكل كافر يعد معانداً لدين الله جل وعلا وهذه مسألة من أهم المسائل في أمور الدين وهي مسألة الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ودليل ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعبادة الله سبحانه وتعالى هذا جزء واجتناب الطاغوت جزء آخر ومن لوازم عبادة الله سبحانه وتعالى أن تحب من أحب الله جل وعلا ومن لوازم الكفر بالطاغوت أن تبغض من أبغض دين الله جل وعلا هذا هو الولاء والبراء في الإسلام وقد صح الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وغيره أنه قال أوثق أو من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمرء في هذه الحياة مأمور بهذين الأمرين أن يحب في الله وأن يبغض في. أما الحب في الله فلا يكون إلا للمؤمنين وأما البغض في الله فهو ينقسم إلى قسمين بغض للكافرين والقسم الثاني بغض للعاصين من المؤمنين وتنزل هذا البغض على كل بحسبه فبالنسبة للمؤمن يكون بغضا نسبيا أي أنه مخلوط وممزوج بشيء من المحبة إلا أن هذه المحبة وهذا البغض يكون للمؤمن بقدر ما عنده من إيمان وبقدر ما عنده من معصية فلا يجوز أن تبغض أخاك المؤمن بالكلية كما أنك لا تحبه بالكلية مع أن عنده شيئاً من المعاصي فتحبه لما فيه من الطاعة وتبغضه لما فيه من المعصية فحينئذ يتراوح الحب والبغض تراوحاً نسبياً فقد تحب هذا الرجل بنسبة سبعين وتبغضه بنسبة ثلاثين بالمئة بقدر ما عنده من المعاصي التي هي الثلاثين بالمئة والطاعة التي هي سبعين بالمئة وبعضهم خمسين وخمسين وبعضهم ثلاثين وسبعين بالعكس وبعضهم وقد يصل الإنسان إلى أن يكتمل الحب حينما لا يظهر لك منه في الظاهر من دواعي البغض شيئا أما أنك تبغض المرء بغضا كاملا لمعصية ما فهذا ليس هو البغض الذي أمر به الشارع ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون المرء المسلم بقدر ما عنده من الإيمان ويبغضونه بقدر ما عنده من المعصية وإذا عرفت هذا عرفت حينئذ كيف تتعامل مع إخوانك في الدين وأن نشاهده مما يتعلق بمسألة الحب في الله والبغض في الله لإخواننا في الدين هذه المسألة يهملها كثير من الناس ويكون لحظوظ النفس فيها دخل كبير ويكون لحظوظ النفس فيها شأن عظيم مبني على الأهواء ومبني أيضا على البعد عن العلم وعدم معرفة حقيقة الولاء والبراء في الإسلام هذا هو ما يتعلق بالنوع الأول من القسم الثاني اما النوع الثاني فهو بغض الكافرين وهذا البغض لا يتبعض لا يتبعض ولا يكون نسبيا بل انك تبغض الكافر بغضا كاملا حتى ينقاد إلى الدين ويستجيب لأمر الله جل وعلا ويستجيب لامر الله جل وعلا وهذا ما يسمى بالبراء لأن الولاء إنما يكون للمؤمنين والبراء إنما يكون من الكافرين والبراء هو التبري ومنه قوله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالتبري من الكفار هذه من لوازم الإيمان بالله جل وعلا بل هي من لوازم كمال التوحيد أن توالي في الله وتعادي في الله بل إن ولاء الكافرين وحب الكافرين يعد ناقضاً من نواقض الدين الإسلامي يعد ناقضاً من نواقض الدين الإسلامي وما هو الدليل على هذا لأنه يقول محرم, محرم عليه أن يوالي هذه الولاية حتى لو كانت لأقرب قريب منه ولذلك قال الناظم ولو من العيالي العيال هم, أولاد الرجل أو من العيال هم أولاد الرجل أو من يعولهم فحتى لو كان هذا الكافر أقرب قريب إليك كولدك أو عمك أو خالك أو لو كان أمك وأباك فإنه لا يجوز أن تواليهم أو أن تحبهم بل بد أن تبغضهم غير أن الشارع الحكيم استثنى للمرء الوالدين بأن يصاحبهما بالمعروف بأن يصاحبهما بالمعروف وهذه خاصية استثناها الشارع للوالدين إذا كان كافرين وما هو الدليل على مسألة البراء هنا وتحريم الموالاة